عينَّ يَشْرَب بِهَا عِبادُ اللهَّ يُفَجرُونَهَا تَفجَاب يُفُونَ بِ النَّذْرِ وَخَافُونَ يَوْمَ كََ شَرُّوه مُستَطرَاب وَيُطَعمُونَ الطَّعامَ عَ حُبِّ مِسكِينَ وَيَتِمَ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 وَيُطافُ عَلَيهِ بِآالةِّ فِي الضطُِ وَأَكوَابٍِ كََك قَارير قوَاريرَ مِ فِي الضطِ قَددَرُهاَا تَقَدير وَيُسقَوونَ فيِيهَا كَسَن كََ مِزاجُعَزًا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 عَيَم سيااب صدُسٍ خُضْرُ وَإستَبََرقَ وَحُُّ أَسَاوِ رَمِ فِي الضَّطِ وَسَق رَبُّم شَرَابَ قَورَاب إِ هذا كََ لَكُمْ جَزَ أَو وَكَانَ سَعيكُم مشكَُاب إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر إثم ربك بكرة وأصيلا